فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس واللين إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 مستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين